إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَادُهُمْ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 ك الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون من حاد الله يدعون من